تهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته.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 تنسنتين وأحيت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون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 فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَدَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الْرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقَ يَوْمَ بَارِزُونَ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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ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 اتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فَأَخَذَهُمُ الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه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 وقال رجل مؤمن من ألف رعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاء أكن بالبينات من ربكم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 فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فزعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فزعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَحَادُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا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 قالوا أ تَكُ تكوا تأتيكم مرسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعوا الكافرين إلا في ظلٍ.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 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أدلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، في الحمام ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن نذعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون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 فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك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 وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 فَلَمَّا رَأوُ بَسَمَ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأوُ بَسَمَ وَسُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ